الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, لكم, يقدم, لكم, هذه يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين قضية المرأة من القضايا الحية التي تحتاج إلى طرق مستمر واهتمام دائم وسبب ذلك أنها ليست قضية النساء فقط إنما هي قضية الأمة والمجتمع فهي تلقي بظلالها واثارها على الجميع ولا يخفى على الحضور ما تتعرض له المرأة المسلمة من موجات تغريب ومحاولات تخريب وطوفان عولمة ومؤامرات اختراق لقيم هذه المرأة وكانت النتيجة الجيل المسخ والهوية المطموصة التي نراها ولست بصدد الحديث في هذه المحاضرة أن أتحدث عن توصيف واقعنا فإنه من المشاهد ولكنني بصدد تصورات واقعية وحلول موضوعية للرقي والنهوض بالمرأة المسلمة في كافة المناح التي تحتاجها وذلك تاهيلا واعدادا لها لتقوم بدورها الكبير العظيم وعنواننا النهوض بالمرأة المسلمة يعني أننا نود أن نحولها من حال إلى حال ومن واقع إلى واقع فما الذي تعايشه المرأة المسلمة في هذا العصر أولا هي تعاني غياب الأهداف الكبرى. الحياة عند الكثيرين تعني الطعام والشراب والعيش أمام الناس بمظهر طيب جميل، وقضاء أيام ممتعه في الحياة، ثم الموت بعد ذلك والخروج من الحياة. هذا الاشكال جعل كثير من النساء يتنصلن وينسلخن من القيم. فلا هم لها أن تعبد الله أو أن تكون طائعة لله عز وجل والدليل على غياب الأهداف الكبرى ما هي اهتمامات فتياتنا وأجيالنا من النساء فيما يفكرنا وما هي الطموحات والأهداف والامال التي يتود كل فتاة أن تحققها يظهر هذا جليا في أنواع الموضات الموجودة والحديث عن الألبومات الجديدة التي يعني نشرت والحديث عن قصة فلانة وفلانة من الممثلات وعن الاستغراق لقضية الزينة والاهتمام الزائد بها الزينة بالنسبة للمرأة قضية أساسية وفطرية ولكن الاهتمام الزائد يجعلها تعيش بلا أهداف ولذلك غياب الأهداف الكبرى نعني غياب الأهداف الكبرى ربط منظومة الحياة بالقيم الا يعيش الإنسان حياة مجرده عن القيم وعن اصول الأخلاق وعن قواعد الإيمان وعن حقائق اليقين ونتج عن هذه المسألة فراغ فكري وروحي كبير جدا عند الأجيال من الفتيات وهذا الفراغ الروحي قد يكون هو مشكلة المجتمعات الإسلامية اليوم التي بكثرة الطرق في القضايا المادية ولدت وافرزت مجتمعات لا تؤمن ولا تتعامل إلا مع المحسوس في ظل غابات من الأسمنت وغابات من السيخ وغابات من الإلكترونيات نهضت بالإنسان اعمارا في مجال المادة فأضعفت جوانب روحية وقضايا يقوم عليها الإيمان أغلبها قضايا غيبية الجنة والنار والصراط والحشر والميزان والآخرة والأهوال والقيامة والقبر وعذابه ونعيمه وإلى غير ذلك من الأمور والقضايا التي أصبحت بعيدة عن دائرة اهتماماتنا في ظل تيار مادي كبير نحن جزء من هذا التيار المادي تحت نظام علماني يقود العالم كله إلى الإلحاد وإلى الأحادية المادية فقط بعيدا عن الثنائية الروح والمادة التي يجعلها الإسلام تخلق وتصنع التوازن في نفس المنتمين إليه يعيشون بروح الآخرة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ولكن يتذكر دوما وإليه النشور وإليه النشور هو الذي يضبط حركة الإنسان حتى يعمر حتى إذا أعمر في الأرض أعمر وفق مبادئ وفق وفق قيم فالمراه المسلمة تعاني غياب الاهداف الكبرى تعاني الفراغ الروحي والفكري وهذا ولد الاستغراق في الهامشيه انا اعتبر كثير من الفتيات يعيشنا على الهامش يعني الوحدة اهتمامه كله بينصب حول مظهره يعني مظهره يكون كويس وطيب يعني وده ما فوق اشكال لكن احيانا هذا المظهر يكون على حساب الدين يعني أسباغ وكلمات وألوانه وأشكاله ومسمياته وكريم بيطور الشعر وكريم قصر الكرعين وكريم بي, بي, بي, بي, بي يعني بيظلط العيون وكريم ما عارف يعمل شنو ونوع من الشعر يعملوا بني الشعر يعني الشعر الاسود ده يعملوه بني ما عارف يسموش ما عارف وكو الشعر وغسلوه ونشروه في الغسيل عشان شفت كلام كثير واستغراق في الهامشية بصورة غير عادية وأنا الذي يبدو لي أن هذا نوع من أنواع الاستهتار بالقيم فالمرأة المسلمة مستقرقة في هامش الحياة أدى هذا إلى طغيان البرامج الترفيهية يعني غياب الهداف الكبرى الفراغ الروحي والفكري الاستغراق في الهامشية أدى إلى طغيان البرامج الترفيهية الميل إلى اللهم الميل إلى الدعاء الميل إلى الرحم الخروج من دائرة الجدية والصرامة الموضوعية يقول الانسان صارم في تعاليمه ودينه متمسك بإسلامه وهذا يظهر في الاهتمامات الصفحية ماذا تقرأ الفتاة المسلمة غير الجامعه غير الشيء يعني ما ما ينمي الفكر ويغذي الروح بيقروا روايات المجلات اللي نوع البرامج اللي البي... البي... ال... ال... اللي بيشاهدوها التي يشاهدونها عبر وسائل الاعلام المختلفه القضاء التي يتابعونها ما هي هذه الاهتمامات طبعا اصلا شوف المراه عموما آ... كناحية اصوليه يقول عليه الصلاه والسلام خلق الرجل من تراب فهمه في التراب يعني الرجال همون السلطه والثروه والاتفاقات والكراسي بتاعه السلطه والزراعه والمباني الفخمه وايجار البيت والسوق والكذا ده كل شغل بتاع الرجال لأنه مخلوقين من التراب وخلقت المرأة من الرجل فهمها في الرجل هذا حديث هم في الرجل يعني شنو مش معناها إنها بتفكر في الرجال كتير لا لكن غاية ما تتمناه المرأة في الدنيا أن يظللها بين وأن يجمعها السقف برجل بحلال وأن تكون أم وأن تمارس الأمومة هذه المسألة يعني الرجال هم في السلطة، والنسوان سواني غاية هم المرأة، الراجل ما يعرض يقص. لو قلت أي برة ماني تقول لك الرجل ما يعرض يقص. كله في الشغل دي. كوزش كده يقول لك المرأة، الموارد يقوشنو، يقول المرأة غاية ما تطلبه رجل. بس تقول لك أنا ده الراجل راجل عارسني. فإذا تزوجت الرجل طلبت منه كل شيء. بعد ده تجندنا، تجيب لي كده وتجيب لي كده وتجيب لي كده وتجب تكرر هزا العيشة. كيف الأول جانا تا الراجل بس لما جت الراجل الحياة تجارة كلها ثانية بالراجل. تقوله جيب لي التوب الفلاني وجب لي الشيف الفلاني وجب لي الشيف الفلاني وجب المحل وجري نودي تفعلين الرسوم. ولذلك الاهتمامات ينبغي أن تكون اهتمامات عالية. طيب نحن نريد أن ننهض بالمرأة إلى أي شيء نود أن ننفض بها. نود أن ننهض بالمرأة في مجالات أولا التربية الإيمانية نريد المرأة التي تقوم وتتدرج وتكون على التربية الإيمانية والتربية الإيمانية نعني بها إخلاص العمل لله والثقة في الله عز وجل سبحانه وإعطاء العفة والحشمة بعد إيماني الآن يتعامل مع الحجاب باعتباره قطعة قماش هدوم يعني ما في النهاية الحجاب هدوم لكن هذا ليس بفهم صحيح الحجاب عبارة عن قيم قبل أن يكون شكل والدليل قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير لباس التقوى اللباس الذي يعطى بعد تعبدي المرأة مارس الحجاب في الإسلام باعتباره شعيرة من الشعائر. بعض العلمانين كان يقول شنو المرأة يعني خطت طرحة فقراص ولا ما خطت دي مشكلة لبست عباية ولا ما لبست؟ شنو يعني ما الحكاية جماشة يقولون بغا عينوا للشكلة ولغا عين للجوهب وهذا الكلام يبدو في في في ظاهره كلام صحيح لكن المناقشة تقول قلت له علم السودان وعلم أمريكا وعلم بريطانيا شنو؟ جماش قلت له تمزيقه ماذا يعني؟ ليه الناس في المظاهرات يحرقوا على بلد معين ويخذتها في الوطاء ويدوسوها؟ يدوسوا في جماش لكن الغرض شنو؟ قلت طيب علمك انت مرفوع علم البلد ونزله قال هذه إهانة للسودان كله قلت لدينا ما جماش إهانة للسودان في شنو؟ شنو يعني كان نزلوا علم بتاع السودان؟ ما جماش لكن بعض الاقمشه عندها بعد معين فالحجاب في الإسلام ليس مجرد شكل ولا حجاب يعني في شكل قماش إنما هو في صورة بعد إيماني ولذلك لا بد من إعطاء الحجاب البعد الإيماني هذه المعاني كلها في التربية الإيمانية عند المرأة لا تكتمل إلا بالمفهوم اليقيني للآخرة شوفوا المفهوم اليقيني للآخرة الآن أشعر أن كل الذي تعانيه المجتمعات من فساد وانحلاف في الأخلاق وتردي في الفضيلة وابتعاد عن القيم سبب ذلك كله الابتعاد عن المفهوم اليقيني للآخرة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه متى يفجر الإنسان هذا الفجور الجريء أمامه يعني بجرأة لما يتردد في أمر القيامة يسأل أيانا يوم القيامة والذين طففوا في المكيال هذا سلوك سببه الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فالمفهوم اليقيني بمعنى الصراط ادق من الشعر واحد من السيف تمر عليه امم الاولين والاخرين منذ ان خلق الله الخليقه الى قيام الساعه ولا ينقطع والكل يمر عليه هذا يحتاج إلى درجة من الإيمان عالية ويقين من النفس راسخة تؤمن بأن هذا حق فقضايا الآخر ينبغي أن يتعامل معها من المفهوم اليقيني وهذا يدعم الإيمان ويعزز الإيمان في النفس لذلك التربية الإيمانية تتربى المرأة المؤمنة على الإيمان الإيمان يعني قوة الصلة بالله وإرجاع الأمور إلى الله وبناء الاعتقاد الصحيح في النفس وتلك هي منطلقات الإصلاح الصحيحة إذ ان الأخلاق تقوم على أصول إيمانية يعني متى ينضبط المؤمن متى ينضبط سلوك الإنسان على الأرض إذا كان فكره مرتبط بتصورات اعتقادية في آخرة وفي قيامة وفي الله وأن الله بحاسب وفي ملائكة بتكتب كل هذا أثره على السلوك ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤادة كل أولئك كان عنه مسؤولا هذا يولد الإحساس المسؤول والشعور بالمسؤولية أمام الكلمة وأمام النظرة وأمام الجارحة وأمام التصرفات وهذا هذه التربية الإيمانية التي نريدها للمرأة المؤمنة بالنهوض بها ثانيا التأهيل العقدي ونعني بالتأهيل العقدي أن تتعلم المرأة معرفة ربها وأن تدرك أثر التوحيد على سلوكها مع تعميق معالي العقيدة العملية التي في قضية الولاء والبراء يعني في قضية الولاء مع المؤمنين والبراء من الكافرين الدين عقيدته ليس مجرد تصورات وجدانيه ولا فلسفات كلاميه ولا تصورات شخصيه يعني زي يقول الله الله في وخلاص انا مؤمن ما في ما يكفي مؤمن توالي توالي المؤمنين وتعادي الكافرين وتبغضهم وتكرههم ولا تحبهم هذه الفواصل قضيه مهمه جدا لا سيما في هذا العصر ثم التاهيل العلمي ونعني بذلك تكثيف البرامج العلميه وان نتعلم التعلم على كل حال يعني الان المراه المسلمه من اشكالاتها عدم وجود عالمات شرعيات في هذا المجال يعني معظم العلماء رجال ابن عساكر رحمه الله تحدث عن ابن كثير قال ومن شيوخه سبع وستين امرأة من شيوخ ابن كثير الحافظ في شيوخه سبع وستين امرأة والف رجل ابن كثير تلقى العين على سبع وستين مرأة ومنهم زينب السدوسيه وزينب السدوسية تتلمذ ابن كثير الحافظ الدمشقي صاحب التفسير التفسير والبداية والنهاية عليها كانت زوجة لأبو الحجاج المزي وابو الحجاج المزي شيخ المحدثين في عصره وكان صاحب كتاب تهديم الكمال في معرفة الرجال وكان هو محدث ومرت علم فقيها اسمها زينب السلوسية خطب ابن كثير ابنته وتزوجها ابن الشيخه وكان يقول تزوجتها لاجل امها فانها تختم البخاري مع القران كل شهر لم يرى مثلها في البخاري علما واسنادا ورجالا وجرحا وتعديلا تزوجت ابنتها لتكون لي محرمه فاقرأ عليها البخاري وكان ابن كثير يدرس على زينب السدوسيه البخاري من أوله إلى آخره يجي ينلب رواه قال كذا كذا كذا تقوم تشرح لهم تقول الأحكام الفقهية هو قاعد طبعا هي رافع نقابه وقاعد تشرح لهم لأنها في النهاية بس سودانية نسيبت يعني اكيد طبعا دي نسيبة مجيهه والله دي نسيبة مجيهه ما شاء الله فالتاهيل العلمي وأن تكون للمرأة المقدرة على انتقاء العلوم النافعة والاهتمام بالقرآن والبدء بالأولويات وإلى غير ذلك حفصة بنت سيرين كانت تحفظ القرآن وكان والدها وحفظته في الثانية عشر من عمرها وكان والدها إذا أشكلت على طلابه مسألة يقول راجع بنت حفصة ولما كبرت حفصة بنت سيرين رحمها الله كانت تقوم الليل وحتى قال ابن كثير في البدايه والنهايه ان لها كرامات طبعا الكرامات في السودان كل حقه الرجال منا الله خرجنا ما لقيتنا ولا عندها كرامه في السودان كل الكرامات الشيوخ بيشربوا البحر في السودان والشيوخ بيسووا وبيعملوا ما لقيت كرامات ما في في السودان بذاته كويس لأنه كل كرامات الدجل وشعوذه وعندنا في السودان الخضر البيض الخضر بيجي حوف بلاش تشوف الناس الخضر بيجي حوف ولابس مشرك مش من السبيل بلا خضر يخلي قطر والدوح ابو زبي بيجي حوم في السودان كتاحد هل يجيب السودان شنو يخلي التفاح عشان اجي من السبيل في الجزيره هنا ولا في اي محل في السودان في في الشماليه يقول لك الخضر جه هنا الخضر مات والخضر كان حي أنا أكلمكم ما بيجي السودان الناس السودان زهجانين منه ما شيء منه ألا بيجيبوا السودان شنو أها طيب ما جاءنا نجي برضه بيجي السودان يحضر كلام فارغ فشوفوا الاعتقاد الفاسد الموجود بيخلي المرأة ينبغي أن تتسلح بالعلوم وأن تبدأ بالأولويات وأن تهتم بالقرآن يعني المرأة الحافظة المرأة الفقيهة المرأة العالمه هذا مما نشكوه يعني النساء لهن عاقفة جياشه يعني كما سوف نعرف بعد قليل لكن حفصه من تسيرين عندها كرامه كانت تقوم الليل تصلي وفي صلاتها انطفأ السراج كانت مولعة المنبر تاعه الفانوس انطفأ السراج قال ابو كثير فانبعث النور من تحت ارجلها اضاء لها غرفتها قال ابن كثير ما نشك أنه نور القرآن وهذا ممكن هذه كرامات لا تنافي اعتقاد السليم وليس الغرض منها أن يقدس الشيخ ويعبد من دون الله إنما الغرض من هذه الكرامات إظهار تأييد الله لعبده المؤمن فالاهتمام بالقرآن والاعتناء به والمجال في الحديث عن العالمات من النساء كثير ابن القيم رحمه الله أمه كانت تحفظ القرآن وكانت تحفظ البخاري ومسلم في شابة وكلما تقدم إليها الرجل ليتزوجها تقول لوالدها اختبره أنا أمتحمه تعمل له معاينة واختبار فكانت بثور أبو يقول لا يا بنتي ألحظوا شلو تلو... رجل رجل قالت يا أبي من الله عليا بحفظ القرآن والصحيحين لن أتزوج إلا من يحفظ أكثر مني أشكي تسأل تقول حفظ القرآن يقول لا إذا طلع حفظ القرآن وما حفظ أبو خارب مع السلامة حتى أتاها والد بن القيم قال له أبو بكر قيما المدرسة الجوزية تقدم إليها فكان يحفظ البخاري والقرآن وكتب السنة الباقيه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه فتزوجها وأنجوا العلامة ابن القيم طبعا أنت ما تمشي تعمل اختبارات أنا أكلمك من حسن لأنه مرتل الجزر حفظ كذلك كله يعني لو بدي إلا اختبره ها حفظ القرآن والله الله عالم ما تجي تعمل اختبارات خليكي بس بالفيديو كده بالدين العام إذا أتاكم أن ترضون دينه وشنو وخلقه بس ملتزم يصلي في الجامع بعدك أما تعمل فيها حافظ القرآن وحافظ أبو داوود وحافظ النسائي بعدين نخش كلنا في التلكل فلا بد من يعني أن أن, أن, أن, أن, أن, أن تنهض المرأة بمستواها العلمي في العلوم الشرعيه من حيث الحلم والحرمة وهكذا يعني معرفة الحلال والحرام وأن تستزيد من علمها وأن تبدأ بالأولويات وأن تهتم بالقرآن وأن تكثف البرامج العلمية وهكذا ثم الإشباع الفكري والعقلي نريد المرأة المسلمه التي توسع مداركها والتي تعرف مخططات أعدائها الماكره والتي تنمي التفكير الإيجابي القائم على تشخيص المشكلة مع وضع الحلول يعني لا بد من ان تفتح المراه المسلمه ذهنها الان انا اقول لكم انتم الحاضرين بدي اقول لكم انا أعتبركم من الصفوه الطيبه طيب هل المجتمع فيه نساء مفسده طيب هل توجد ايادي خبيثه تريد أن تجعل من صوره المراه موضع اثاره وفتنه ومن قضية المرأة محل تجارة وسلعة هل هذا حاصل؟ طيب ما هي الخطط والبدائل العملية من اجل أن تقوموا بدور يناهض ويصد هذه الحملات؟ يعني حتى الدعوة هذا كلام عام ما هو التخطيط؟ يعني نريد المرأة التي تنمي التفكير الإيجابي القائم على التشخيص الدقيق يعني ماذا يريد أعداؤنا منا؟ عبد الله بن المبارك رحمه وما كان عالما جالس في متجر عند دكان مقاعد زول ببيع وزول في الخزنة أزول في الخزنة أتت المرأة تسأل جاءت العبدالله المبارد أتدو يعني لله المسنين لله قدته. يعني هي بتشحب قال لها ادو المبارك قال لها اذهب إلى الذي في الخزنة وأشار إليه قال في الخزنة ما بيصرف إلا بأوامر صحبة القرش أشار له بوصبعين صبعين قال در هميني قال مئتين مئتين مئتين الزمن ده حاجة كتير خلاص. شوفوا مئتين مئتين دي يا أخي مئتين دي سنة الثمانين مئتين جنيه بتجيب أربع بكاسة أربع بكاسة أخير موذين شوفوا الزمن ده بتجيب شنو قبل آلاف السنين مئتين شوف كتير راجزات خلع المئة عدد مئتين الدهب المرشالك ومشكل قال لقد أفضت عليها في العطاء اديت أكثر مما تستحق يعني تخيلوا واحدة جاءت لزور في دكان وتاجر قلت له لله محسن الله كتب لا شيء بعشرين مليون أسهد عليك المحسن الظلمة بيستغرر تقول لك شو ذا قال رأيت امرأة شابة تتسول فخشيت أن تحملها الحاجه على فعل الفاحشة وما أكره فأردت أن أعفها يعني كما أن هنالك أموال تنفق للإفساد وتخريب المرأة ينبغي أن تنفق أموال من أجل شنو؟ إعفاة المرأة وإصلاحها وتقويمها ونشر الفضيلة لمجتمعاتنا وإلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا كل الذين يمتلكون فضائيات هم رجال أعمال ومسلمين معظمهم يبتلكون فضائيات متاجر بالمرأة وبجسدها وبالتعري وتفسد الشباب بالأفلام الهابطة والتعري والصور الساقطه والمسلسلات الخليعة وترق وتعزيز القدوات الفاسدة عند فتاه عند العصر ونشر الغزيلة كل هذا بأموالهم التي آتاهم الله إياها إذا ينبغي أن يكون في المقابل تعزيز الجوانب الطيبة عند المرأة المسلمة طيب ثم البناء الدعوي واعني به اولا مشروع المراه الداعيه المبادره المبادره مبادرة ذاتيه لتقديم الدعوه للاخريات هذا مشروع مهم جدا ثم المراه الداعيه الاص صفاتها المميزه شنو عندها حصانه قويه ضد المنكرات يعني نحن ود المرأة التي لا تجامل المجتمع ولا تساير التيار العام المرأة التي عندها حصانة قوية ضد المنكرات عندها قوة في التعامل مع المنكرات ومنع آه الفساد الأمر بالمعروف الناهية عن المنكر ثم لا بد من السيادة الأخلاقية. لا بد من تعزيز الجوانب الاخلاقيه والقيميه عند المراه بمعنى المراه تمتلك الحياء تمتلك الخجل الفطري تحتاج الى ترقيه هذه القضايا ام خلاد رضي الله عنها كما في سنه داوود وصححه الالباني مات ولدها خلاد في غزوه احد ومثل به المشركون فجاءت تبحث عنه بين ال, ال... عندنا نبسم الله جاءت تسأل عن ولد يا خلات فقالوا لها ابحثي عنه بين القتل فجعلت تبحث عنه بين القتل ولكنها كانت منقبة فقال لها بعض الناس يا ام خلات انت تبحثين عن ولدك ولدك ليوارى يعني قضيه مهمه جدا الولد صار اندفن لا بوجه ترجوي اكشفي عن وجهك إنك لن تعرفيه يعني طالب أن تغطي وشك أمكن الشداء هو المحاميكي تشوف ولد كويس إيش في عنوتيك فقالت لئن أرزى ولدي خير لي من أن أرزى حيائي يعني أفقد ولدي ولا أفقد حيائي ترى أنها لو كشفت عن وجهها لفقدت بذلك حيائها كلها مع انه جائز هنا ممكن يجوز لها إنها تتاول تقول لا أنا الولد ده من الضرورات والحاجيات النزول يتفنوا بدل ما يتعفن وأنا شاكيته قمت شنو تكشفوا كأ ولكن أبت وأصرت قالت إن ارزا ولدي افكده بالكلية خير لي من أن ارزا حيائي ولذلك موسى بن إسماعيل القاضي رحمه الله أتاه هو قاضي رجل ومرأة اختلفوا في مهر الرجل قال أنا ديتة والمرأة أنكرت أنه اعطاها مهرها بعدما تزوجوا فحاول أن يصبح بينهما فلم يوفق فطوالي فتح محضر الرحيم حضر أمامه أنا القاضي موسى ابن إسماعيل فلانة وفلان وكذا وكذا وكذا مختلفين بعد كتب سأل رجل اسمه كا عمر كذا سال كتب جل المرأة قال لها أنا لا أستطيع أن أقضي بينكما ما لم تكشفي عن وجهك هذا لا تفتح وشي عشان أنا أقضي بيناتكم ما أقضر يعني وده شرعا أنا حسنه قاضي جاء جاءوا جاء. جاءتني واحدة منقبة ومختلفة وده تفتح بلاغ أو تشتكي ده تستكيزوا الأعمال لا لابد أكشف شنو أحريف منه هذا يجوز شرعا يجوز قام قال الرجل يا ايها القاضي حقها دين في ذمتي اقررت به لا تكشف عن وجهها فقالت هي دم كتب اقر الرجل بمهرها المشكله انتهى خلاص فض النزاع قالت يا ايها القاضي طالما كانت هذه غيرته علي احللته من حقي عفيت لوجه الله كتب المحضر وأقرت المرأة بعد ذلك تنازلت عن حقها له خلصت لما انتهت طوالك تبتحي أوصي أن ينقل محضر هذه القصة من محاضر القضاء إلى كتب الأدب والدين قال إن شلية حولوها كتب الأدب والدين تتعلم وتتربى عليه الاجيال فلابد من تعزيز الجوانب الأخلاقية لماذا؟ أنا أقول بكل صراحة واسمحوا لي نحن نعيش في عصر الجوانب الأخلاقية فيه قد انهارت حقيقة وكرس الإعلام والعولمه والفضائيات والتغريب والمناهج التعليمية الباطلة إلى أنه لا غبارة بين علاقة البنت والولد طالما هما ناضجان يتجادبان أطراف الحديث وليس هذا من التخلف بل ترقه من التخلف وهذا من المدنيه كما يحصل في الجامعات السودانية يعني البنات بقلن والله أنا ب... أنا مش الجامعة مرة والله الواحد اللي قاعدة في المصطفة أو في البوكسي بورده وكتونس مع أصحابه والله حاجة أنا ما أتخيل إنه ممكن تقو في يوم من الأيام في السودان. شوف، ومرات أشوف يعني يقول نكتة ويقول ميطادشوا باليدين، تعمل له كده، طش، ميطادشوا كده. النكتة عجبتها ولا عجبته ويقول يضحك ويضربوا بعض كده. أنا أنا كدة ده أنا فسر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ناقله تفسير. واليد تزني وزناها البطس قلت البطس هذا كيف لما شفت البنات راجع عنه كيف قلت أنا البطس عرفت معنا وخلاص ماذا يلي تفسير يتفسر عندي ويتكلموا بطريقة ويجلسوا جنبعض بعض شك يدعو إلى التقزز لماذا لأن العلاقة بين الذكر والأنثى في الشريعة قائمة على طوابط وهؤلاء يريدونها بلا ضوابط ولا قيود لان الفتاه جامعيه ولانه جامعي هما فوق كل قيد ولو كان شرعيا من عد رب العالمين هل هم فوق الشريعه يعني يعني بيقولوا الله والله يا الله في الجامعه ده ما تسالنا منه يا اخي اضرب صديق اليومين وحده طبعا انا مبتع افتع مبتع ما لكن ما يعني ما بسال او اسال مش تساليبه بتظني بس اسال لأنه ممكن تحكي وماذا يعني يفهمه لكن قالت لي إنك عند علاقة مع طالب في الجامعة قالت لي يا خيال علاقة شوية أنا ما فهم قلت لي بنتوى الناس وناك الدار دوم سوا والتسالي الفور الحجات والقنقليس كويس طيب وحصشوا وقالت قلت بل الله يحكونا تمام ونطلع ونمشي سوا وكده أنا التزمته وخلاص قفلت الموضوع ده قلت لي زوده ملاحظين بالتلفونات كرهني حياتي قلت له يا أخي أحسميه الحسم الحسم ده ما بقول ليه ده دين بعد بقى وأول شيء هو نفسه يحتاج إلى نصيحة أنت عرفت الله أنت عرفت الله ووضعت أقدامك في الطريق الصحيح الذي يوصلك إلى الله أتريدينه ضائعا تائها حتى يموت قلت لها ما عندك إلا حل تكلموا تقول له في جنة وفي نار والله بدأخلنا النار بعدين وتتكلم معه كلام غير حتى أقرت وسكت. في واحد ثاني قبل أربع خمسة يوم ضربني. عكس قال لي والله أنا التزمت وبيقت صلي السلوات في الجانب حتى الفجر وخلاص بيقت القرآن وخليت اللي تحته والحفلات والكده ده كله خليته بعدين آه لكن عنده موضوع واحد ما قادر اخليه عندي واحدة زي في جامعة أنا ما قادر بخليها. بعدين قال لي قررت قرار قاطع إنه ما تضحكوا بس. قرار قاطع إنه أخليها. بعدين أصحابنا تانين زملانا تانين قالوا لي أخس معيتها التزمت وبيجي دار الأجو. كان خليته فجأة كده. بيجي ذم لأنه بعدين بيجي نفسيات والله بحاسبك أنا ما قلت لكم ما رح قلت لكم ما رح تحق بجاء نفسيات وبعد امر حاسبك قلت لك راح عشر الحاسبك ان شاء الله جاءت نفسيات جاءت نفسيات يا أخي دينك ما تجاه فيو، لكن قلت لول حاجة أنت أخطأت خطأ يعني كبير نظرت لنفسك وما ولم تنظر إليها رحمة الحقيقية أن تبصرها بما كنت ما فيه من الخطأ قل هذا خطأ ونحن الله يتوب علينا في الفات ولا بد التوبة ولا بد تعمل كده وتلتزب الصلاة وتأمر بالحجاب ربما يكون لأنها عند مكانة في نفسها كلامك أوقع في كلاء في في قلبها ونفسها حتى من كلام الشيخ والعلماء اتكلم معاه وانصحه قال لي والله هذا الكلام أصدر ما تبادل إلى ذهني أنا قررت بسأله هي أقول أسمعه تاني لا الله بيني وبينك خلاص تاني بلاي لو سمحته ما عادر أي تاني كلام قلت لي لا ده في, في اللاخ ده أنت أنت لما أن تظهر أنك متزمم وتدعو إلى الله تاني بعد هذا ذا في واحد منك واحد منا الله في نار وفي جنة والله دخلك النار وألبس كذا والحجاب شرعا والله قال والرسول قال قال يا زوج بجيء هلك ذا بجيء هلك يعني حقيقة لابد من تعزيز هذه الجوانب طيب خلاصة الأمر ماذا نريد نريد امرأة وثيقة الصليب بالله وثيقة الصلة بالله تستيقل انها إذا رفعت يديها الى الله من حبها لله أن الله لا يردها ثانيا نريد امرأة عابدة صوامه ذاكرة قوامة كثيرة الذكر والعبادة لله وهذا مهم المرأة الذاكرة لله المسبحة الحامده الشاكرة كثرة الذكر كثيرة العبادة لله عز وجل نريد المرأة المرتبطه بالاخره التي تعمل من اجل الاخره وتاملوا عائشه رضي الله عنها سبحان الله عائشه ارسل اليها معاويه بن ابي سفيان 180 الف درهم 180 الف جنيه اين حتى سهل 100 الفين ما بيجيب لها عباية مئة ألفاء بيجيب لها عباية حسن ها العباية بيتمهي بأربعين مرتين جيب لا عباية مئة وثمانين ألف شوف الزمن داك عائشة رضي الله عنها ما كانت كان الوقت ظهرا لما أتى المغرب وهي صائمة لم يجدوا عندها دراهم يشتروا به افطارا لها من الظهر لحد الع... المغرب كله أنفقته في سبيل الله يخطي كلام عالي جدا هذه النواحي النظرية أن تطبق عند فتياتنا ونسائنا هذا أراه من الأمور المهمة طيب أقول أيها الجمع الكريم صفات ومؤهلات فطرية يمكن الاستفادة منها في المرأة اولا العاقف الجياشه العاطفه الجياشه عند المراه اكثر من الرجل ويمكن ان يستفاد يستفاد في الخير العاطفه الجياشه ثانيا الحماسه للافكار ثالثا الالحاح لتحقيق الاهداف يعني هي اقوى من الرجل في هذه المساله يعني عنده صبر يعني حتى الصرفات دي عنده يصرفها وخدتها بالله 12 وحدة وكل شهر جديد سنة كاملة يدفع لانتظرا وديكتلين من القروش يا أخي والله عندهم طلبان يعني كان شيء يستفادوا منه في الخير الله يكون حاجات يعني طيبة سهولة الحركة وسط بنات جنسها مع علمها بخصوصيات المجتمع المسلم سرعة التأثر وأكثر استجابة وهذه ناحية إيجابية وناحية سلبية لأنها أكثر تأثر بالموضات وأكثر تأثر بالمواعيد والدين وهذا واضح جدا في المجتمع بتاع الطالبات اكثر شريحه قابله للتاثر والتشكل قيميا او عكسه يعني هسه انا متاكد اي وحده ودي حبه تحطوها في المعالجات كويس وربما يعني نعمل ندوه عن الحجاب لكن ال اللي اللي اللي اللي يقولوا بصراحه الشكل العام في القاعة أنه معظم الطالبات الجن يعني محجبات الإشكال كيف نصل إلى هذا القطاع الطويل من أخواتنا وبناتنا الفتيات اللائد لا اشك في أخلاقهن وفي عفتهن يعني ما أي وحده لابسه لي ضيق دي معناها امرأة سيئة أو فتاة سيئة ما يلزم ما في يعني ما في أي تلف لكنه علامة السوء ومخالفة للشريعة لكن ليس بالضروري فكيف نصل هذا القطاع فيهم طيبات أنا قبل كده دعوني في جامعة من الجامعات عشان أعمل محاضرة في قاعة بعدين الجامعة دي كلهم طبقة برجوازية، الأولاد والبنات، بعدين بيقروا بالدولارات الكبيرة بالالف، يقول لك ستة ألف دولار في السنة وعشر ألف دولار وكلام زين، بعدين تشواني وأنا مشيت، لما مشيت من الباب أنا رجعته، ما مشيت خطوة لقيتام، ده إيش دخل؟ بعدين مشيت جنب بتاع البغالة أقرب بقانا. وست أضرب تلفون للناس تدعوني ديل قلت لنا أخوانا تعالوا نادي بره بتاع البقاء لما نشاهد نتخلع قال لي شيخنا محمد سيد قال لي شخصي في التلفزيون قال لي أبو لانا جابت مجال شرم وانتو الله يا أخي ناس الجامعة ديل عندي معهم محاضرة قال لي أبو لأ أكلمك والله بيجي ما في دين والله هنا ما في دين قال لي. مشاهد الجامعة خشيت قاعد قعدات البنات واحدة لابسه سكرت وغلوزه ما في كت بناطيل وواحدة واحده خاتسليها لا منديل لا منديل ورد في رسمه اي حاجه في الرسمه في لا منديل ورد ولا منديل صغير ولا طرحه ولا ولا طاجية. بس قعدت كده شعر والفانيله والبناطيل والله انا طبعا استغربت جدا لكن لما تكلمت عن الآخرة قاعد يتكلم أنا تأكد انه من الله خلقين تكون ما سمع الكلام غيره كله بارتيات وبابي ومعتزت في النجيلة وقعدت في شنو معاري وأبوها في شقة وهي في شقة وكلام عجيب, عجيب ذاته تركب العربية على كيفه وتنشي وتجي وصحباته ولو جمعها صاحبه ما في حاجة زميلنا في الجامعة والكلية مجتمع برجوازي غربي بمعنى الكلمة فنحن نجد هؤلاء كيف نصل إليهن أعلن حتى عملنا أجمل شنون دورة وأعلن إعلانات أجمل أجمل شنو؟ شنون الطيبات وعندهم رغبة فهذه مسؤوليتكن والله يدي أمانة أنا بخدتها لكم في عناقكم أمام الله هذه مسؤوليتكن فهذه مسؤوليتكن وانت لن تستطيعي أن تقومي بدور ما لم تكن في نفسك مؤهلة للقيام بهذا الدور ومعدة من الناحية الروحية والنفسية ثم من الناحية العلمية والمنطقية والموضوعية بالحجة والإقناع يعني آآ آآ سرعة التأثر ثم قضية مهمة جدا الدعوة الإسلامية والاستفادة من المس... الماليه النسويه بمعنى اين دور النساء في دعم الدعوه الماليه النسويه هل النساء عندهم مال عندهم مال او ما عندهم مال عنده الذهب لا حق منه حسنا النساء ما عندهم نحن جاهلين النساء اللي بيطلع عن ذهب ويبراعبين الدعوه والمشاريع المتبرجات والمتعريات ما حندل ندعوهم ما لم تكوني أنت صاحبة قناعات وصاحبة قضية ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة عرفت الكلام ده؟ يعني بك بيحررونه أهلوا إنتي أهل, أهل هل قضيه دي مؤرقاتي؟ بنات يلبس القصير والضيب في الجامعات ياخر واحدة تلقى ما في شارع عصرات بل راحة ياخذ ما تمشي بسرعة يقول لك ما تقدر لأنها مربطة. هناك لا بدك تمشي بالراحة بالراحة عشان تقدر هنا لو مشي بسرعه بتقعد بتتشقلب لأنه هنا ليس خطوة, خطوة خطوه خطوة خطوه شنو؟ ده شو ده يا اخي ده وحدات الشرطات بتتحد بيجي مفتوحات بعدين مفتوحات اتجاهيله يعني تمسك مع الباب وش لا لا ده صارت انه عينيه صح انا ما صح طيب ده شو ده؟ إذا كان هذا مؤل... مؤرخك كصاحبة قضية هل القضية دي أساسية؟ هل ممكن تطلع إدها هذه؟ من أجل القضية تمشي قدام؟ طيب ويمكن أن تستخرجه من الرجال يعني المرأة ممكن تضلع الدروش منه من الرجال تقول له أديني وممكن عندها المقدرة على توفيره أنا في واحدة اتصلت لي برضو والله اتصل لي صعف نارب الليل الآن خلعت بحتين ما بعرف الرقم انا خرج عندنا نوم والله بعد ما غبت عيني لقيت الرقم فتحت الباب لقيتها مره طيب خير في شنو عندها مشكله تبكي بكى بتبكي بوكا عجيب مشكلتها والله العظيم تحير المره دي هي وزوجها هي ذات مره كانت شغاله يعني هي وزوجها عندهم عماره خمسة طوابق قاعدين فتحتهم والفوق كلهم أجرهم قتل خزنة ما بتخلو من, مئة من عشرات الملايين فيها حسنة قتل له فتاعت التالية فيها خمسين مليون جاهزة عندها شافع في سنة ثامنة الشافع ده ما بتقصر معه لو قادر عوضة تدين لو قادر مليون تمسك تدين مليون قالت ما بشيل منا قروش مزاج بيسرق من الناس جنه سريع كل مرة يبضوه يودوه الشرطة جمنا ويودوه ناساً المباح المباحث وانا وأنا أجي ادخلنا في إحراج ناس عندهم العمارة وغير الشغل والشركات تحت التصدير قلت له لو, لو قاد دائم اليوم بدي عشان ما يمشي سريع قال ما بشينا بس مزايا يسريك حق الناس قلت له أنا كده أنا أعشق من بعيد لبعيد أنت قروش دي قاعد تنفيقية في سبيل الله سكت وقال ربنا ابتلاك ابتلاء عشان نطلع منك بالطريقة دي يعني لو أن الإنسان أنفق المال في سبيل الله قال عليه الصلاة والسلام آآ آآ صاحب المعروف لا يقع وإذا وقع وجد متكأ وقال عليه الصلاة والسلام في الصدقة وفي البر بها وفي إنفاقها قال عليه الصلاة والسلام وهذا يحتاج إلى يقين قال آه داو مرضاكم بالصدقه ولذلك يعني تعزيز المشاركة المالية في قصة حصلت في زمن منصور ابن عمار أنه كان يعظ النساء للجهاد في سبيل الله بالإنفاق لما أخرج النساء ذهبهن أخرجت إحدى الحاضرات رقعا من جلب وكتبت عليها يبن عمار شهدتك تحض على جهاد في سبيل الله وإنفاق وتضحية وإني قد ألقيت ضفائر شعري ولا أملك إلا إياها فبالله اجعلها قيد فرس غاز في سبيل الله لعل الله أن يرحم منه. تبرعت للدين بضفائر شعرها طيب ألج إلى أسباب ضعف وتخلف المرأة المسلمة ليه المرأة المسلمة عندنا في مجتمعاتنا متخلفة في النواحي السابقة التأهيل العلمي والتربية الإيمانية والتأهيل العقدي والتعزيز الأخلاقي والقضايا الدعوية لماذا؟ طيب أسباب ضعف المرأة المسلمة أسباب طيب. أسباب ترجع إلى المرأة, الى المراه نفسها الى نفسها والمجتمع انتشار الجهل في الاوساط النسويه غياب الكوادر والقيادات النسويه الدعويه وهذا سببه في تقديري حصلوا في المحاضره دي لو قالوا هتعملها مره وعالم جات قاعده هل الاندماج والتلقي بيكون زي ما يت... يعني كما يترقى من الرجل ها هذا يعني أن المرأة لا تخضع لشنو لا يخضعن لبعضهن لكن نحن نريد المرأة التي تفرض نفسها بعلمها وتكون كادر قيادي دعوي بعلمها ثالثا ندرة وقلة المؤسسات الدعوية النسوية في مؤسسات نسويه انا كثيره معلش أنا ما دير أنتقس من القدر الاتحاد النسائي صح ولا ما صح صح لا ما صح هتاني فيشنو فيشنو الاتحاد النسائي ثاني شنو؟ ما تقولوا أنتم المنظمات الموجودة الآن شنو؟ اتحاد المرأة ثاني شنو؟ آه مآذن آها ثاني لا عموم المنظمات الموجودة ال ال ال النايدي لما جاءت اسمها منه هي الاستقبلها منه مش قالوا في شيء الاتحاد الاشتراكي ومشهدو؟ الاتحاد شنو؟ النساء شنو؟ العالمي؟ طيب كلها مؤسسات لما نجي نعدد فيها نشوف فيها المؤسسات النسوية المتعلقة بالترقية الدعوية هذا جاه كلها ومع كلتها امكاناتها ليست كإمكانات شنو؟ كامكانات غيرها إذن في ندرة في المؤسسات النسوية طيب النساء، النساء المترفات، ده من أسباب ضعف وتخلف الأسرة. النساء المترفات يتبنين المنهج العلماني في شكل أنشطة. يعني المنهج العلماني عنده منظمات ومؤسسات العلمانيات وفي نساء قائمات بشنو؟ في ولا ما في. طيب دير أنا عند ليهن اسم، فهم يسمون. التنويريات والمثقفات وانا بسميهم سمسارات المبادئ الغربية شغالات السمسار عارفين شنو الزول يوفق بين المشتري وشنو والبائع وهم بين المجتمع الغربي وينقل القيم واخلاق المنحرفه إلى مجتمعاتنا المسلمه سمسارات المبادئ الغربية طيب الانحراف العام والبعد عن المجتمع عن الاسلام المجتمع عموما الا الحجاب فيه هو الذي محل يعني نظر بمعنى يعني حسه لو في واحدة قامت اتنقبت حسه في امام المنقبات دول لو واحدة قامت تنقبت حيصير شنو في المجتمع الوسطى بصراحة لانه غرض المعالجه امها وابوها والناس حاولوا يحاولوا شنو حيتقلموا عندنا شنو كثير فلانه بقت كده فلانه لبست فلانه بقت طيب بيطلع عن عريانات هل الناس يتكلموا كلهم في الجلسات؟ يعني ان السؤال يتكلم يقول لا شو بدك فلانه دي والله دي لابس علي بالشين خلص والله قاعد تلبس المتبرع ومتعريه يتكلم عنها لمجرد ان تلتزم واحدة وتلبس النقاب تقوم قائمه الناس جميعا بالرغم من انه لا يضر المجتمع شيء في النهايه المنقبه دي ما حتضر المجتمع شيء بل حتحفظ هي صيانه عفه طيب المتعريه حتضر المجتمع ولا ما حتضروا حتضر الزوق العام والتيار العام والأخلاق الموجودة في الأمة ولا ما حد ضرب. طيب هذا إشكال؟ ما ببدأ يتكلم عنها ليه؟ لأنه هذا أصبح مألوف. ولأنه المرن قاعد يتكلم تقول بيتفلانة، بيتفلانة بتمشى الدام عبضي. ما حد ذكره غليان لأنه بالتنازاته. بتمشى جنوب، بضي. فأصبح هذه حالة عامة. للأسف الشديد التعرض والتبرج أصبح صفة مجتمعية. أكيد ما بزود بيشوف إنه. هذه المسألة ذات إشكال. ليه؟ يعني واحد شايف بيتو لا يرضى ضيقه ماشاء. مشوف إنه طالما بنات الناس كلها ماشية، بيتو ماشية. بيتو ماشية عشان ما هو ما يقوم يعمل له جوقة ومشاكل ويحمي عمل الجامعة. هذا إشكال. طيب من أسباب ضعف وتخلف المرأة المسلم الأعداء، وذلك باستهوااء المرأة بشعارات قريبة من الوجدان، حرية المرأة والوال والنوض بالمرأة وااا. المرأة المتخلفة ونحيي المرأة السودانية ومجاهداتها المرأة التي ما عرف حققت الانتصارات وين انتصر على يعني ضد الدين ولا يعني المرأة التي أصبحت تفعل وتفعل تمشي براها وتركب براها وتقاتل وتدافع عن حقوقها وتمشي في مسيرات طيب ده شرعي ده جز دينا بجز ده أصبح متاجرة بشعارات قليل منودان المرأة وهذا يستهويها طيب والأحداء أفسدوا الفتيات بالشهوات والشبهات. طيب للأسف الشديد من أسباب ضعف تخلو وضعف وتخلف المرأة المسلمة في النواحي الشرعية والإيمانية المسلحون الناس القاعدين الصدق القاعدين يدعو الناس لشلو للإسلام دعاة أسهم في أسبوعات الإسلام أسموا في تخلفها واحد. قلة الجهود المبذولة المبذولة في الساحة وعدم كفايتها لسد حاجة المرأة المساحة الموجودة للدعوة الدعوة للمرأة كم؟ اثنين الخطاب السادج الخطاب الدعوي موجه للمرأة غال أغلبه قائم على عموميات وعلى شوف عموميات ووعظ نحن الوعظ مهم بالمناسبة في هذا العصر شوف أنا أريدكم العصر ده مش فيه ترف وفيه فضائيات وفيه انترنت وفيه اتصالات ثوره وفيه تكنولوجيا وفيه تقنيه وفيه المباني الشاهقه في ولا ما فيه ده كله في قول تعالى شوف شوف القران ده بليغ يعني كيف انما مثل الحياه الدنيا كمائ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وبلغ الانسان درجه ماديه الى انه يتحدى الله وظن اهلها انهم قادرون عليها هيست شنون الحضاره كلها اتاها امرا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغنى بالامس كذلك المفسرون ايات لقوم يتفكرون تخيلي الزلزال في إيران قلعه عمر الفيلساء يعني من قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل صلى الله عليه وسلم متولد القلعه دي موجوده وقلعه ضخمه جدا وحصينه لما نجز زلزال في ثلاثين ثانيه كانت لا تساوي شيء ثلاثين ثانيه فقط والدنيا دي كلها ممكن في ثلاثين ثانيه لا تساوي شيء هذا كله في قوله تعالى حتى اذا اخذت الارض زخرفها وشنو وزينت والدمار ما جرى لانه لحد حسيت زينه مكتمله بالمباند كلها والعمارات والشاهقات دي كلها والترف ما اكتملت المساله لذلك اقول الخطاب الدعوي احيانا يكون سالك الوعظ مهم خاصه في العصر ده لكن ما هو كل شيء ودل على ان الوعظ مهم الفئه التي يخاطبها عمر خالد اغلبها في اماله مترف صح ولا ما صح لكن ترجع الوعظ ماله باسف متخيل بنات المشتتين في الجامعه دي لما قعدت اتكلم عن الجنه والنار قعدنا يطلع في المناديل طبعا مناديل راقيه قررت اقول لو واحده دولي معاكوا طلعوا المناديل اللي في دموع اللي بكي المجتمع المترف التيار المادي فيه شديده ونسبه لا بد يهز بالاسره لكن ده ما هو الخطاب الذي ينبغي ان يقال طوالي صح ولا ما صح فلا بد من الخطاب ان يكون خطاب عقلاني يعني انا حضر لكم مثال بمساله الحجاب واتم ما في فيما بعد ما كتب في النقاب أكثر مما كتب في التعري هل نحن مشكلتنا مع الفتيات ديه النقاب هل دي مشكلتنا هل دي مشكله ما المشكله الوحده لو لبست اللبس الشرعي الكامل وفضلت على الوش والكفين تصبح هذه قضيه فقهيه محل خلاف اجتهاديه لكن نحن نقول النقاب والنقاب ووحداتنا شنو لأسفة البنطلون والفنيلة ومحر التحية في شعره أنا في واحدة من دين قلت يا شيخنا جاءتين طوالي وبعدين قلت لها دين ما تنقب. قلت لها ماكي تنقب قلت لها ماكي تنقب قلت لها ألبسي عباية وخلي وشك ويتين الكشفات لأنه دي لابسة معقول لابسة البنطلون الضيق ده ولابسة الفنيلة دي وحاجة في القاسة ما خدتها قلت لها طوالي 180 درجة تتنكر طوالي تتنكر ما في تدرج الواقع بتاعه اللي هي جايه منه ال الاهل أسرتها أنا انا طعم بتخيل ال الاسئله فدائره تتدرج قبل ما تتنكر طوالي قلت لها تجري كتب العقيده عشان تقدر تحافظ على حجابها تلبسي تغطي راسك كويس تلبسي عبايه تجري كتاب فلان فلان فلاني وقمت لميت في الناس الممكن يقررها الكلام ده لأن العقيدة قبل أي شيء الإيمان قبل أي شيء متى ي... تبتدي متى المرأة النقاب والحجاب لما, تكون... لما يكون إيمانا أقوى من المجتمع بتاعه بحيث إنه لو المجتمع أعلن عليها حرب، تستطيع أن شنو؟ أن تكون صامضة الخمر كان ممكن ربنا يحريره من أول مرة طوالي الصحابة يخنعه لكن خروا بتدريج بعد, بعد ترسيخ مبادئ ومعاني معينة في النفوس فالذي أقوله في هذه المسألة ينبغي أن نكرس لأن كل, مرأة كل فتاة امتصل إلى درجة الحشمة قبل الحجاب يعني نوصل إلى شنو الحشمة بعد ذلك نخشب في شنو في الحجاب وتفاصيله الموجود في المدارس الفقية المختلفة طيب من الإشكالات عند المستحين عدم وضوح دائرة المباح في أمور وقضايا التعامل مع المرأة، عدم وضوح دائرة المباح، يعني مثلا في ناس الجلسة دي والمحاضرة دي حرام عندهم، هذا يجعل قضية التعامل مع المرأة ما حد المراه حدد المرأة تنهض وتمشي لشنو لجدام. في ناس من الاسلاميين يتعاملوا مع قضيه المراه بدون قيود كويس؟ وهذا ايضا يحتاج إلى ضبط ولذلك الوسطيه في التعامل مع قضايا المراه وتوضيح ما يمكن ان يكون في التعامل بين الرجل والمراه مهم يعني حدود الكلام حدود النظر حدود التعامل كويس؟ هذا الوقوف والكلام مع بعض حدود شنو مساحات التعامل بين المصلحين وبين ابنه وبين النساء فبعض المستعين ما بيحجم يحجم عن اختراق مع المرأة لأنه يخاف كل شيء عنده في دار الحرام وبعضهم يتساهل وكل شيء عنده في دار شنو الحلال والوسط أن تقيد بقيود الشريعة ما أحلته الشريعة حلال وما منعته الشريعة شنو حرام والاصل في التعامل بين الرجل والمرأة التقضي الدنيا واتقوا شنو النساء حتى تحافظ المرأة على قدر من طهارة النفس ويحافظ الرجل على قدر من طهارة النفس طيب مجارات الواقع السيئة المصلحين أحيانا بعضه يجاري الواقع السيئة يعني الواقع الآن إنه المرأة متعلية هو كمان ينهزم يقول أخوانا والله الإسكيلوتر بروزة ذاته دعين الحجاب الصرعي بساعة عيش وم المؤمنين لأنه لو قال كلام غير كده يرى إنه سوف يصادم المجتمع فمجاردا للواقع السيء يبدأ كثير من المصلحين في التنازل وهذا إشكال من إشكالات المصلحين ثم النظرة الاستقطابية الضيقة عند التيارات والفصائل الإسلامية يعني أي تيار ما غرض إنه الفتيات والنساء تحجبنا فقط يكون منتمي لتنظيمه وهذا إشكال بالمناسبه خلى جهود المصلحين في قضية المرأة مشتتة وغير ناضجة وغير مؤثرة صح انا ما صح صحة ما صح الفتيات كيف ننهض بالمرأة المسلمة في المجال ذكرتها ديك هذا يحتاج إلى دور كبير جدا من المستخين طيب أخيرا كيف ننهض بالمرأة المسلمة الطريق والسبيل عموما نحن نحتاج إلى طريق وسبيل نظري علمي وعملي تطبيقي أو تطبيق عملي التفاصيل بناء المرأة المسلمه يتم أولا تعميق معاني الانتماء للدين تعميق معاني الانتماء للدين أم طرحة امرأة مؤمنة تقدم إليها ابو طرحة ليتزوجها وكان غنيا أراد أن يزنها ذهب هيوزينا يوزينا ذهب قالت يا ابا طلحه مثلك لا يرد والله زيدا ما بيترد كويس ولكنك مشرك وانا مؤمنه انت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وانا اعبد الله الذي لا يموت رجع يفكر في كلامه قال ايه هي يعني وين انت يا انت أين اين انت من الذهب يا اخي انا حوزن الذهب قالت لا أريده مهري الذي أرضاه منك لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط تخيل هذا الرجل قال كلمة عند أم سليم أغلى من الذهب هذه كلمة قيمه مش للكل فكر أتى مسلما وآمن تخيلوا لما انجاشا لديها الذهب قالت لا أريده رضيت منه بلا اله الا الله لا ابغي بها بدلا تزوجها وقال لمسمى اصحابي تزوج ابو طلحه من ام سليم وكان صداق ما بينهما اسلام ابي طلحه وبواب النساء باب جواز ان يكون المهر اسلاما وهو اغلى مهر يقدم الى يوم القيامه ما في واحد حجب اغلى من كده في أغلى من دي ها الشير دجوبا من دبي أه؟ الشيء دمشي يجيبوها تجيبه أم العروس والعروس الدون التزاكين دمشي يختاروها من دبي ولا أغلى ذا اغلى يا تو لا إله إلا الله فشوف ها... قال ابن القيم كل ذكر وعبادة وصلاة وحج وجهاد من أبي طلحه في ميزان الرميصاء المسري أداله على الخير كفاعله هذا يعني نشوف تعميق جوانب الانتماء للدين الدين يكون أغلى من الذهب وأغلى من كل شيء ولذلك لا بد من آآ تقرير الأحكام آآ بناء المرأة المسلمة تعميق الهوية تنمية وترقية الجوانب الإيمانية والعبادية تشجيع المرأة على الدعوة والاستثمار في الآخرة الآن بيفتحوا استثمارات لين لي للدنيا صح ولا ما صح أسهم في سلاتل وأسهم أسهم نحن طارحين الآن الاستثمار في الآخرة الحسنة بعشرة أمثالها إلى الس إلى سبعمائة ضعف طارحين استثمار مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل مثلي حبة أنبتت سبع سنابل في كل سبولة مئة حبة شوف الاستثمار وقوته والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ثم لا بد من الاقتحام المنظم والمدروس للمجتمعات النسويه معلمات في المدارس الذهاب الى اماكن التجمعات النسويه لا بد من أن تتنظموا من اجل اختراق المجتمعات النسويه ثم لا بد من كشف مخططات الأعداء التي تشيع الفوضى وهنا أنا اقول لك ايتها الفتاه المسلمة فرقي بين من يريدك لامته وبين من يريدك لشهوته بعض الناس يريدك للشهوه من اجل اجل سلى بك وان يضيع بك وقتا وياقضي بك زمنا وبعضهم يريدك للامه رصيدا وكنزا فرقي بينهما فرقي بين من يريدك للامه وبين من يريدك للشهوه يعني أنا كنت بضحك الناس بيحاجه ويقول لهم في واحده كانت جميله جمال شديد في جامعه الجزيره بعدين الـ الـ اي واحد لما فضت اي واحد فضاء خاطي يعني ذهنه فيها كويس اه اي واحد داير داير الجليهو فرجه يعني باب يخش عليها عشان يتونس معاها وبعد ذاك يبقى يبقى هو يعني الجناي الصاحب بتاعه كده وبعدين أي جزء أدى إلا فرقة ما لأجي يخش ذلك إيدي والله ويقنبوا بس يقول لكم أزور لي أزور لي شوية يومين أنا حسنا أتعامل معاه أتكلم معاه كلام رقيق وجميل ودي حاجات كده في الفترة دي قمنا عملنا برنامج دعوة قوي جدا في جعلان جزيلة قامت نقبت ودقت بيت خلاص تعد واحد قال شكتكم عليه الله ينصر رسولنا شكتكم يعني بيقول يعني شنو معناه ياخي ضيعت على الفور ذاته ما اجي ننيه طريقه تكلم ذاته قبل ما نتكلم عنه درس بعد تجي تطوالي قمته فدا يريدها لشهوته يريد ان يقضي معها وقت وزمن فقط والله لولا أن الوقت ضيق انا اعطيكم من النماذج التي عايشتها من خلال التلفونات والله أشياء عجيبه جدا لكن قد الوقت لا يسع طيب لابد من الصناعة البرامج الجادة واستيعاب الطاقات النسوية طيب أختم الكلام بطوصيات ولا ماذا عن طيب التوصية الأولى إنشاء جمعيات نسوية دعوية خيرية إنشاء جمعيات نسوية دعوية خيرية اثنين مؤسسات نسوية متخصصة تمثل الحضانة وتمثل الحصانة والحضانة العقدية والفكرية وتسهم في البناء الإيماني والدعوي لاستقطاب الطاقات النسوية لا بد من مؤسسات نسوية متخصصة في المجالات بتاعت العلم الشرعي وكذا طيب الاهتمام بغير المفتديات وإنشاء برامج خاصة لهن لتوصية تفعيل الدعوة العائلية التوصية دي. الدعوة العائلية عن شنو؟ الدعوة عن شنو؟ وسط الاسره العائلة الأخوان والأخوات المتزوجة مع زوجها وأبنائها وهكذا ثم أخيرا السعي لإيجاد برامج إعلامية وإصدارات خاصة بالنساء على درجة عالية من التقنية أقول بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه المحاضرة